الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه ومسار على سبيله ونهجه والصنج سنته إلى يوم الدين أما ذاك فقد تقدم معنا تعريف الجناية وأن مراد العلماء رحمهم الله بها هنا الاعتداء على النفس سواء كان والبدن سواء كان ذلك بالإزهاق او بإثلاف الأعضاء وجرح البدن يقول رحم الله وهي عند الضمير عائد إلى الجنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن تكون الجناية متعلقة إما أن تكون الجناية عندا وإما أن تكون الجناية خطأا وإما أن تكون شدها عن دن وبيلنا أن هذا التقسيم الذي ذكره العلماء رحمه الله وأصح مذاهب العلماء في النسلة وهو مذهب جنه لأهل الإن رحمهم الله وهو قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن أسان وعلي بن عبي طالب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وإنة التابعين وهو مذهب الجمهور من الأن الأربعة على أن الجناية تنقفل إلى ثلاثة أقسام العند وشبه العند والخطأ قال رحمه الله وهي عند يقال عند إلى الشيء إذا قصده ولا يكون عند عندا إلا إذا وجد فيه القص وهذا النوع من الجناية هو أعظم أنواع الجناية وعشدها فقتل الأنفس المحرمة عندًا وعبرانًا وظنًا يعتبر الجريمة العظيمة ولذلك أجمع العلماء رحمه الله على قتل النفس المحرمة لدليل الكتاب والسنة إما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول وما كان المؤمن من ان يقتل مؤمنا الا خطا فبينا ان المؤمن لا يقتل اخاه المؤمنا عندا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهذه اربعه عقوبات كل واحده منها من الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء هذا الأصل أن المؤمن لا يتعنى القتل أخي المؤمن ولكن إذا تعنى وقتله عمدا وعدوانا فإنه قد غذب الله عليه ولعنى وجعل جهنم جزاءه وساءت مصيرا وعد له العذاب العظيم فيها فهذا من أشد ما يكون الله عز وجل إذا رتد العقوبة مكررة على الشيء دم على عظمه وقال سبحانه وتعالى ولا تَقْتُلُوا وَأَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم رَحِيمًا قال بعض العلماء أنفسكم يعني إخوانكم لأن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة ولذلك قال فسلموا على أنفسكم قيل على إخوانكم فجعل المؤمن مع المؤمن كالشيء الواحد ولأنه إذا قتل أخاه النسر فقد قتل النفس المؤمنة يعني أنه لا يتورع عن قتل النفس المؤمنه كذلك ايضا قالت عاله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل انه كان منصورا فحرم الله قتل النفس المحرمه ونهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم وكذلك جاءت نصوص السنه الله صلى الله عليه وسلم تدون سرمة قتل المسلم بدون حق حتى قال صلى الله عليه وسلم كما ذكره صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه اجتنب السبع المودقات والمودقات هي التي تهلك أصحابها والعياذ بالله جمع المودقة وترهمه حتى تأتي عليه وتهلك والعياذ بالله ذكر منها الشركة بالله عز وجل وقتل النفس المحرمة فقتل النفس التي حرم الله بغير حق من الموذقات المهلكات ولذلك قال عبد الله بن عمر رضا الله عننا لا يزال الرجل في فسة من دينه ما لم يسب دن الحرامة لا يزال في فسة ورحمة ما لم يقع في الدن المحرم لأنه موذق ومهرك لصاحبه وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة عن ابن سعود رضي الله عنه في الصحيحين لا يحل دم من النسلم إلا بإحدى ثلاثة سيب الزاني من نفس النفس والتارك لدينه المفارق من, من الجماعة وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام من اقتصر من القاتل كما في الحديث اليهودي الذي قتل الأنصارية والإجمع من عقب على تحرين القتل وأنه من عظيم الزند وشديد الزند بعد الشرك بالله عز وجب ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه بعض أفحاد السنن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن يعني بدون حق و جاء عنهاني صلى عليه وسلم وقف على الكعبة فقال إنك عند الله بمكان أي محرمة معظمة وإن دمى النسلم أعظم عند الله منك يعني أن دمى النسلم المحرمة دمى النسلم المحرم أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا ومن الكعبة ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم القتل بدون شق وأنه الإسلاد في الأرض وما من أمة ينتشر بينها القتل إن أصابها البلاء العظيم ولذلك إذا, جعل الله إذا أراد الله بقوم شرًا وذلاءً وفتنةً جعل بأسهم بينهم من عياذ بالله فقتل بعضهم بعضا وتصلط بعضهم على دماء بعضا فالعمد القتل العمد مجمعا على تحليمه إلا إذا وجد السبب الموجد للقتل وأذن الله بالقتل وحل دم المقتول بالدلائل الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند عندهم معه يختص القواد القصاص لقالوا قاد فلان من فلان إذا اختص من قاد فلان من فلان إذا اختص منه والأصل أن قتل العمد هو النوع الوحيد الذي يوجد لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل فإذا توفرت الشروط لوف القتل بكونه قتل عمد وعجوان فإنه يمكن أولياء المقتول من القتل كما قال تعالى, تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيهِ سُلْطَانًا فقد جعلنا لوليه سلطانا هذا السلطان أما هو سلطان الحق الذي جينه كتاب الله سنة الله من وسلم أن له خذ هذا أن يقال له إما أن تأخذ بحقك فنقتل من قتل وليك او تعفو وتكون لك الدية أو تعفو ولا تأخذ قصاصا ولا دية هذا الأمر هذا الأمر يعني يخ... يعني شبه... طبعا متفق علي ذلك علماء رحمه الله أن قتل العند هو وحده الذي يوجد القصاص وأن عداه وهو قتل الخطأ وقتل شبه العند لا يوجد قصاصا لأن يوجد الدية يخيل طبعا الغلي بين الديئة ودون العفو إن شاء أخذ الديئة وإن شاء عفا ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة نيواء الألباب لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وكتب عليكم القصاص في القتل الفر بالفر والعد بالعد والأنثى بالأنثى فمنعثي له من أخيه شيء فابتباع بمعروف وأداء بإحس إليه بإرسام ذلك تخفيف من ربكم ورحمه كان في فرع من قبلنا أن القاتل يقتل كما في شريعة اليهود المقاتل يقتل ولا, ولا عفو ولا دية وخصف هذا الشكم ووضع الأسر الذي كان على اليهود في شرعة عيسى عليه السلام فقيل لاولياء المقتول اما ان تقضوا قصاصا وإما ان تاخذوا الديه وجاءت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والرحمه اخويه بهذه الثلاثه الاشياء القتل بالقصاص او اخذ الديه او العفو بدون قتل ولا قصاص فالشاهد ان الامت اختص القوى به دل على هذا القوى دليل الكتاب فيما ذكرنا من الآيات ولكم في القصاص الحياة يا أولي الألباب وكذلك دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والقاعدة أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما من يرج شرعنا بخلافه ودل على ذلك دلوب السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إنا أن يقاد وإنا أن يوداء إنا أن يقاد يعني يمكن من القوة والقصاص وإنا أن يوداء يعني يعطى أدية فهو بخير النظرين إن شاء هذا وإن شاء هذا طبعا هذا بالنسبة لأخذ الحق أما لو أسقط حقه وعفى فلا إشكام الشاهد أن قوله يختص القوض به محل إجناء أنه لا قوض ولا قصص في قتل الخطأ لأن شخصاً خرج إلى بر بالصيد فرمى حيواناً فسقط رجل بينه وبين الحيوان فقتله بالإجناء لا يقتل به لأن الخطأ لا يجب القوض فذلك ايضا سبه العلب سبه العلب لا يجب القوض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص في شبه العنف فذو صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه اقتتلت امرأتان من هذيل يعني اقتص وحصل دونهما شجار وقتال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداه من أخرى بحجر فقتلتها وجنينها فأمر رضا سلم بضمان جمينها بالوليدة وأمر بالدية للعاقلة على عاقلة المرأة بالدية فدل هذا على أنه وقع في حال خصوم والشداء لكنه ليس بقتل عمر وإنما هو قتل شد العمر وهذا يدل على أنه لا يجب القصاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يأمر به بالقصاص لا قتل الخطأ ولا قتل شبه العمد يجب قصاصا ومن هنا قال المصنف رحمه الله وهي عمد ويختص القواد به أي فلا قصاص إلا في قتل العمد والعذوان نعم يختص به بشرط القتل بشرط القصف يعني بشرط وجود قص القتل طبعا اولا أن نقصد القتل تكون كم للقتل وأن يقصد قتل مقتول ما يقصد قتل غيره فإذا قصد القتل والمقتول الذي قصده معصوم الدم تغفرت فيه الشروط المعتذرة فإنه يجب القصاص وإذن لا يمكن أن يحكم بكون الإنسان قاتل عنه ونوجب القصاص عليه إلا إذا وجدت عنده نية للقتل اللي يسمونه القصص والأمر الثاني أن يقتل بشيء يزهق كما سيأتي إن شاء الله في ضابطه وأن يكون قاسد بقتل مقتول نفسه يعني يقول أربت قتل فلا من العياذ بالله وشبه عمد وشبه عمد شبه الشيء مثيله ونظيره والمشابه المشاكلة والمقاربة في الأوصاف والصفات و شبه العند وهو النوع الثاني من القتل يقال له ثلاثه اسماء شبه العند وعند الخطا العند. هذه كلها من اسماء شبه العند وهذا النوع الثاني اثبته جمهور العلماء من ان شاء الله وقضاء عمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابه رضى الله عنهم والدليل على وجود هذا النوع الثاني هذا النوع دائما الخطأ بين العند جد عند فهو خطا من وجه في مشابهه للخطا من وجه وفي مشابهه اللي عندي من وجه ويقال له عند الخطا ففيه عند وفي خطا ويقال له خطا عند هذا النوع طبعا اثبته الجمهور ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عاص رضي الله عنه عن ابي يقول رواه النسائب ابن ماجه وغيرهما من قول ألا إن في قتيل شبه عندي قتيل الصوت والعصى والحجر مئة من الإبن أربعون منها في بطونها أولادها هذا الحديث فيه فوائد الفائد الأولى أنه دل على ثبوت القسم الثالث من أقسام القتل اللي هي العند والخطأ وشبه العند اللي هو الوسيق بين العند والخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنا في قتيل شبه العنبي فأثبت قسما ثالثا وفيطا بين العند والخطأ وهذا محل الشاهد ثاميا أنه يوجد البياء وليوجد القفاص لأنه قال ألا إن في قتيل شبه العند وفي بعض الرواية قتيل خطأ العنبي قتيل الصوت والعصى مئة من الإبن تبين أن فيه الدية وليس فيه تصاص وهذا يدل على أنه لا يقتص من من قتل ب... لأنه ستأتينا إن شاء الله ضوابط لشبه العمس فمن قتل بهذا النوع قتل لا يقتص كما قدمنا ثالثا أن المدير صلى الله عليه وسلم ضرب مثال لقتيل شبه العمس قتيل الصوت والعصى والحجر فأخذ ف... أن تكون الآلة في الغالب لا تقتل غير قاتلة أما إذا كانت الآلة في الغالب قاتلة هذا شيء آخر هذا عنده وله ضوابطه بضوابطه هي حالة الشيء مذكراه تبين أن الله صلى الله عليه وسلم محل الشهيد أن هناك قصيما او قصما ثالثا وهو شبه العند قول رحمه الله شبه العند هو طبعا يكون في حال الشجار والخصومة مثل النزاع مثل يعني حال المدعي بالخصومه فياء فياخذ الاثر ويبرده فيقوم فيها حكم وتكون العصا التي ضرب بها غير آه كبيره آه يعني مثلا لو كانت كبيره فالحجم جدا هذا يقتل مثل غالبا فلا اشكار كذلك أيضا ان يكون الضرب في غير مقتل فلو اخذ الان بعض العصا يمكن أن يكون صغيرة لكن لو ضرب في مقصر قتل فيأخذه بآلة لا تقتل غالبا ويكون أيضا الضرب في غير المقتل ويكون الشخص مثله لا يتحمل مثل هذا الضرب فلو كان مثلا العصاء لا تقتل ولكنهم كرروا الضرب عن وديه يقتل غالبا فهذا قتل عنك لو أنه ضرب بها في مقتل الغالب الضرب في هذا المكان مثل جهة الخصية مثل جهة الأنف في بعض الجهات الضرب على مال المعلم وقوة يقتل غالبا ومثل الضرب على جهة القلب والضرب على النقاط المعروفة هذه إذا حصل الضرب لها ولو كانت الآلة لا تختل غالبا لكن المنوبة يقتل غالبا كذلك أيضا يكون كما ذكر من السلم قتيل الحجر يرميه بحجر والحجر لا يقتل غالبا الحجر بفحمات كثيره الحجم فرماه به ولكن شاء الله ان هذا الحجر كان حدثا مضروب كان في الحث المضروب في حين اذا كان الحجر يقتل غالبا فانه شنيئ قد الهند ولكن لو كان حجرا لا يقتل مثله غالبا والموضع الذي ضربه فيه لا انما مغلظ القدر وانه ببعض ليس بالاله ولا بالقص القص لا يريد القتل ان الذي قتل لا يريد القتل الحين يريد المقال هذا شبه عندي في عن الخطأ وينزل عن العند يرتفع عن الخطا فديته مغلظه مشدد فيها لانه موجب للاداء حينئذن يقال تغلى ضدية كما سيكون إن شاء الله وينزل عن أنت فلا يجب قصاته سيكون إن شاء الله ديان ضابطه نعم وخطأ, وخطأ وهو القسم الثالث من أقشام القتل والخطأ ضد الصوار وأخطأ في الشيء إذا لم يصده والمراض هنا أنه لا يقصد القتل ولا يريد القتل ويقع على صور منها أن يرمي شيئا يظنه صيدا فيصيب آدم ويقتله معصوم الدم فيقتله أو مثلا يأتي بقصة الإحسان كالطبيب يريدا في يهالج فيهمن في بعض الأشياء بدون قصد للقتل يحصل به زهوق النفس وموت المريض ونحن ذلك وسيكون إن شاء الله الكمان عليه الثلاثة الأقسام العند وشبه العند والخطأ أجنع العلماء رحمه الله على أن العند والخطأ من القتل كلهم اتفقون على أن القتل يكون عندما يكون الخطأ والخلاف فقط في شبه العند هل هو قسم أو لا وهناك نوع رابع يسمي بعض العلماء دار مجرى الخطأ دار مجرى الخطأ قد نتعرض له إن شاء الله في أقسام الخطأ فالأمد أن يقتد من يعلمه آدمين معكوما فيقتله بما يغلب عن الظن موته به بعد أن لنا أن القتل ينقسم قتل إلى ثلاثة الأقسام فيضع لكل قسم منها إن بعد ذلك سيتحدث عن الصور التي يفكن فيها بقتل العنف والصور التي يفكن فيها بقتل شبه العنف والأنفل أيضا والصور على قتل الخطأ حتى يستطيع الفقه وطالب العلم أن يميز بين هذه الثلاثة الأخسام فشرع رحمه الله في ضابط العنف فقال رحمه الله فالعنده أن يقتد من يعلمه آدمية أن يقفد هذا الشرط الأول أن يكون قاصدًا للقتل والعياذ بالله أن يقفد بمعنى أنه يقتل ويزلق النفس المحرمه بنية و إذا تخلفت النوع فليس بعمل ولذلك قال تعالى وَلَا جُنَحَ عَلِيْكُمْ فِي مَا به بِهِ ما مَا تَعَمَّدَتْ قلوبكم. وجعل قصد القلب للشيء عمدا ومن هنا قالوا لا يمكن أن يحكم لقتل العمد إلا إذا وجد قصد ومية للقتل أن يقصد هذا الشرط الأول أن تكون عنده مية فلو أنه رماوان يقصد القتل مثل الصيد رماوان صيدا أنه لا يقصد القتل ومثل المعلم يؤدي الطالب إنه يموت الطالب هو لا يقصد القتل. قصد التعديد ف ا اذا اذا اردنا ان نحكم بالند ترابض من وجود نيه للقتل ثانيا ان نعلم كونه ادميا معصوم الدم فلو كان يظن انه حيوان او, أو ضبي او وغل يعني في البر ظنه ضبيا يعني صيدا فر ما به آدمي رأى شخصا نائما فظنه حيوانا صيدا فأراد قتله ظنه سبعا مفترسا فأراد قتله فقتله فإنه من يقصد آدميا معصوم الدم من يقصد ومن يريد قتل الآدمين وإنما أراد قتل السبع فإن هم نسعه أراد قتله الحيوان صيدا إذن الشرط وجود القصد وأن يكون المقصود آدميا فخرج قتل الحيوان إذا قتل الحيوان فلا يجب القصار كذلك أيضا خرج ما إذا كان آآ آآ شرط في هذا الآدمي رحمه الله ايضا شرطا الشرط الثاني يكون آدميا لكن هذا الآدمي يشترط أن يكون معصوم الدم فخرج ما إذا قصد حربيا الآن بالجهاد في السبيل الله إذا قتل المسلم الكاظر في الجهاد فإنه قتل غير المعصوم ولا يجب هذا القتل قصاصا عليه لأنه غير معصوم الدم في, في هذا الأدم أن يكون معصوم إذن الشرط الأول قصد للقتل والثاني أن يكون المقصود والمقتول معصوم الدم فقرق غير معصوم الدم ومن هنا الصائل لو صال على الإنسان شخص يريد أن ينتهك عرضه أو يريد أن يقتله فجاء ودفعه وعلم أو غلد على ظنه أنه إذا لم يقتل سيقتل أو سيؤذي عرضه ولا مناص من الخروج من هذا الباء إلا بقتله فقتله كما سيكون في دبع الصائل لا يعتبر قتل عند عدوان لأن هذا الصائل أفقط فرنته بالاعتداء على أعراض الناس أفضل غير معصوم بهذا الاعتداء فإذا أراد شخص أن يقتل شخصا فجاءه وشهر السلاح عليه فهذا الذي شهر عليه السلاح مبروم فأراد أن يدفع أنه سترضع السلاح وعلم أنه إذا لم يقتل شخص يقتل قد قتل غير المعصوم يشترض أن يكون الآدم معصوما فخرج الحربي وخرج الصائل أن يكون آدمياً من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله الشرط الثالث أن يقع القتل وأن يحصب فلو أنه نوى وقصد غير المعصوم وما حصل القتل لا يجب القصص مثلاً قلنا هجم على لو أنه جاء وهجم على شخص يريد أن يقتله عن دن وعبان ويعلم أن هذا الشخص معصوم الدن وأنه محرم النفس شرناه بسلاحه فكسر رجله فاذا هو يقصد القتل هو له ولكن لم نقع القتل فلا قصص وان بالقتل وان نقتص منه بمثل ما آذى مثل ومثل ومثل ومثل من مثل ما ادى الجروح فقصص ينظر في الجروح مثل ينتن قصص يا ولا ثيمه الجروح اذا اشترط وجود القف وأن يقصد أن يكون المقصود آدمياً مع صوم الدم وأن يقع القتل وان يكون هذا القتل بواسطة وهي الآلة أو الوسيدة أو السببية المفتية للهلاك كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط قتل العمد فقتل العمد ينقسم إلى قسمين سنبينهم إن شاء الله المباشرة والسببية فإذا قصد وكان المقصود آدمياً معصونا الدم وحصل القتل ينبغي أن يكون القتل بآلة يغلب على ظننا أنه يقتل مثلها فتكون الآلة مثلاً جارحة مثل الثكاكين والسيوف كما سيأتنا إن شاء الله وسنفكر الظوابط الآلات المعثرة إذن هذه مغلبة من توفرها للشكم بكون القتل قتل عن دين. فلو كانت الآلة التي اشتخدمها لا تقتل غالدا مثل العفو الصغيرة ضربه بها في غير مقتل ومات الشخص لاحظ انه قفض القتل وان الشخص المقصود معصوم الدني وحصل القتل والآلة لا تقتل غالدا يقولون الأشهر أنه وافق القدر فمات لأنه غالب أنه مات بالآلال مثلا ما على ذلك لا بد أن تكون الآلة قافلة أن تكون الظلب على الظن أن تكون الآلة قافلة مثلا سنذكر إن شاء الله الظواب الظالم هذا بالنسبة لقتل العمد لا يفهم بقتل العمد إلا عند وجود هذه الأشياء هذه الشروط المعتبرة هذه الصفات المعتبرة للحكم بوفي القطف أنه قطف عنه مثل أن يجرحه له مور في البدن الآن سندخل في تفصيلات ترتاج إلى شيء من التركيز قبل أن ندخل فيها سنقدم ونقدمها نرجو من الله ننصد بها على طالب العلم ساهم هذه الأمور القتل يا إخوان ينقسم قتل العنق إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالسببية إذا حصل قتل العنق إما أن يكون مباشرة أو يكون سببية القتل المباشر هو أن يباشر القتل أن يباشر القاتل إذهاق النفس والرش فيأتي تلف النفس من مباشرته لا بوافطته مثلا لو أخذ السكي وطعن بها في مقتل فقد باشر القتل والقتل نفسه والآلة تحت تحكمه وفعله فحينئذن هو القاتل وقال قتل مباشرة في جمامنا أخذ مثلا نسبس وأطلق العيار المالي على الشخص فأصابه وأرضى قتيلة فحينئذن باشر القتل لأن الفعل بإطلاقه مسبد جاء من فعله هو والإذهاق لطروف حصل والتلف حصل بفعله لا دواسطة أخرى لأن الآلة لا يمكن أن تقتل إلا إذا فركت والسلاح لا يمكن أن يجهق إلا إذا حركت ومن هنا يقال إنه مباشر ومن فائدة عربي يعني فقط لطيفة من هنا تصور الفوتوغرافي لأنه يقال من الآلة هي التي باشرت غير صحيح على أن القوابح التي قدح فيها لأن الضوابط تبقى لما ان الالهه نفسها اللي كانت تتحرك لو بغير برع المكنه يسند اليها انه يحكم بناء حكم البينه انه هذه الالهه نفسها طلق من سلاح نفسه فليس ان يطلق الا اذا حركه الشخص فاذا حرك الاله وكان القتل ناشئا عنه نتج عن التحريك الذي الذي حكم بسبب وقوعه هذا القتل المباشر الروح الثاني قتل الشبابية وهو ان لا يكون هو القاتل المباشر ولكن يتسبب في القتل فيكون القتل بشيء آخر يعني باشر القتل شيء آخر لكن ألجأ المقتول والذي ألجأ المقتول وأوقع المقتول في هذا الشيء القاتل هو الشخص محسو مثال ذلك أن يأخذ حية فينسكها ثم ينهيشها للمقتوب حية سامة قاتل غالب مثلها غالبا فالقتل ما حصل بجعل الفاعل نسل وإنما الحرفة والنهج والسم رقعا من الحية فهذا ما هو يأكلنا القتل مباشرة من الحية والسببية بحمل الحية وإنهاشها وتقريبها من الشخص القاتل كذلك أيضا أن يأخذه ويرفعه في قفص فيه أسد أو في موضع لا مطر فيه غرفة مختمة مغلقة فيفتح بها ويتخله في داخلها مع أسد أو نمر أو شبع مفترس أو فيها ثام أو في زناننا تكون مثل الآلات تباشر الحركة مثلا تسري لكنه ألجأه للدخول حتى فرمت وقضت عليه فاشتراس السبع هو الذي قتل والموت نشأ لهوق النفس نشأ من اشتراس السبع وهجوم السبع أمن المقتول من الذي باشر الحيوان والسبع باشر القتل والشخص الذي أدخل المقتول يبنى قتل إِنَّمَا تِسَدَبِ هَذِي شِمَّةِ سَدَدِيَّةِ كذلك أيضاً لو أنه ربطه ثم رماه في دركة عميقة أو عن أنه لا يرسم السباحة فرماه في دركة عميقة فسقط فمات فيها فإن الموت حصل بالغرق وجهوق النفس خروج الروح والحياة حصل ب... بقدرة الله عز وجل ثم منتثان نسمه في الماء فالذي قتلهم ولكن من الذي ألقاه في ومن الذي أوقعه في هذا القاتل هذا يسمى قتل السببية المباشرة ليس من القاتل ولكنها من طرف ثاني إذن هاتاني سورة ثاني السببية قد تنفرد السببية وقد تنفرد المباشرة وقد تجتمع السببية والمباشرة تجتمع السببية والمباشرة يكون القتل من شخصين أحدهم من الشبب مباشر وتوجب الوفة بالعمل وهذا طبعا على صح أقوى العلماء في مسألة المشهورة تعرف مسألة الإكرار مثل أن يأتي بالسلاح ويقول لفنيا فلان إن لم تقتل فلانا أقتلك فذهب هذا المهدد المكره وقتل الشخص الذي طلب منه قتله فحينئذ اجتمعت السببية والمباشرة المباشرة بالنسبة للمكره الذي هدد والسببية بالنسبة للمكره الذي دفع وأمر فعندنا آمر ومأمور فاجتمعت السببية الآمر سبب والمأمور مباشر فقال هذا اجتمعه السددية من مباشرة قد توجب القصاص على الاثنين وقد توجب القصاص على احدهما دون الاخر فتوجب القصاص على الاثنين كما هما عاقل مبرك فجاء الامر وقال له اذا لم تقتل فلانا اقتله فذهب وقتله لانه لا يجوز للمسلم اذا هدد بقتله ام يقتل اخاه لان شرط الاكراه أن يطلب أن يهدد بشيء أعظم مما طبيب منه والنفس التي يقتلها مثل نفسه وحينئذ الله يكون مكرعا لأنه فدى نفسه بقتل أخيه وحينئذ الله يستبح بالإكراء أن يقتل أخاه النفسه لأنه ليس بالمكرع المكرع الإكراء شرط أن يكون مما يفعل به أعظم مما يفعل من حيث فقالوا في هذه الحالة يعتبر القصاص عليهما المكرم والمكرى على الصحيح من الطالب العلماء كما هو مذهب لنالكي وحنادله إذا مر بنائي شاء الله سنذكر هذه المسألة الصورة الثانية لإستماع سبيل المباشرة توجب القصاص على الآن بدون المأمور مثل مثلا يأتي إلى شخص مجنون ويقول او إلى صبي غير عاقل وأغراه حتى او هدد حتى قتل آخر فالذي باشر القتل لا يقتل لأنه غير مكلف والذي أمر بالقتل يقتل لأنه ألجأه ودفعه إلى القتل والعكس فإذا كان الذي أمر مجمونا وهدد وغلب عرضا فجاء المأمور وقتل فإنه يقتص من المباشر دون الآمر هذه النسبة من الأصول العامة عندنا سدبية وعندنا المباشرة إذا عرفنا أن القتل إنا مباشرة وإنا سببية ما يبدأون بالحديث عن المباشرة قبل السببية لأن المباشرة أقوى تأثيرا في القصاص والقتل من السببية ولأن المباشرة طبعا هي الأصل أن القاتل لا يصد بكمه قاتل إلا إذا باشر هذه المباشرة تنقسم إلى قسمين إذا باشر معنى أنه سيفعل بآلة أو بوسيلة ذكر العلماء طبعا من حيث الأصول في المسائل إن أن تكون الآلة التي باشر القاتل بها محدده وإن أن تكون غير محدده محددة مثل السكاكين والسيوف والزجاج وسيأتي إن شاء الله الحديد المسمن والخشب المسمن وهو الذي ضبطه المصنف رحمه الله بقول بما له مور في البدن أن يجرحه بما له مور يعني نفاذ الى, الى النفاذ طبعا يكون بقطع الجلد والجرح يعني السفتان المور هذا يكون في قطع الجلد والجرح قد قطع جلدا ولا يجرح هذا ليس ما له مور والصورة الثانية ان يكون بغير المحدد طبعا اما يكون بمحدد وإن من يكون بغيري محدد فمن صنف رحمه الله يقول في النوع في الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور في البدن هذا الذي يجرح طبعا يستوي أن يكون من الحديد وغير الحديد الحديد مثل ما ذكرنا السيوف السكافين والخناجر والحديد المذجد والمسنن مثل رؤوس الرباح والأسنة وكذلك أيضا في زماننا المفكات هذه التي يطعم بها أحيانا نافدة تدخل إلى جفن البدن وتزعى وتنفذ هذا الجارح ما يكون من الحديد أو يكون من غير الحديد كالخشب الخشب المحدد المسنن يفعل كفعل الحديد الذي ينفذ البدن ومثل الزجاج الزجاج يجرح وينفذ يمره البدن ومثل النحاس والرصاص والميكل وغيره إذا سم لأنه يجرح وينفذ إلى داخل البدن أن يكون له أن يجرحه بما له مور في البدن هناك صورتان. هذا الذي يجرح له صورتان الصورة الأولى أن يجرح وينفذ في البدن ولا يخترق إلى الخارج يخرج الصورة الثانية أن ينفذ من البدن يخرج يعني يجرح من جهة ثم ينطلق ويخرج من الجهة الثانية مثال أن يطعنه بسكين فتأتي الطعنة مثلا في بطنه ولا تخرج من ظهره فهذا جارح لن ينفذ يعني لن يخرج إلى خارج البدن الحالة الثانية يطعنه بخيف ويخرج من من ظهره هذا جرح ومرق البدن ونفذ فيستوي في الجارح هذا ان يكون نافذا يعني يخرج او يكون غير نافذ وغير النافذ سواء استقر كالرصاصه تدخل وتستقر في البدن او لم يستقر مثل ان يطعنه في يخرج فيتين نسميه يطعن بها يخرج فهذا الذي له مور ونفاذ في البدن فالقتل به عمد موجب بالقصاص فلو طعنه بسكين أو بشيف وفي زماننا كالطلق الناري طلق الناري في الرصاص يدخل في البدن وينفذ وقد يدخل في البدن ولا ينفذ لكنه يجرح وله مور في البدن سواء استقر في البدن او خرج فهذا جاره وقافل قال رحمه الله ان جرحه بما له موط طيب هذا الجارح الذي له موط في البدن ينقسم الى قسمين حتتكم الصوره واضح قسم يجب القصاص والقود وهو قتل عمد وقسم لا يجب القصاص والقود وليس بالقتل يعني فيه تفصيل القسم الذي يجب القصاص والقوض أن يكون الآلة قوية تجرح مثلها وتنظر القسل الثاني مثل ما ذكرنا السكاكين السيوف الرناح الرفاص قسل الثاني أن يكوننا صغيرا مثل الإبراء الإبراء لو غرزت في الإنسان جارحة ولها نور في البدن لكن هل كل طعن بإبراء يوجد القصاص الجواب أن هذا الجارح الصغير كم ابره ومخله ومحلها يفصل فيه ان كان فيما ان كان على صوره تقتل غالبا فعند وإن كان على صوره لا تقتل غالبا فليس في عنده مثال صوره تقتل غالبا ان يطعنه بالابره في مقتل يغرز الابره في مقتل من جهة قلبه او جهة جوفه في مقاتل الجوف فنفذت وقتل مات من ساعته هذا عند يوجب القودة والقفاف الحالة الثانية او الصورة الثانية ان يغرسها في غير مقتل ممكن في هذه الصورة الصورة الاولى مثلا يغرسها في مقتل يقولون ان يضرب بها شيخا كبيرة لا يتحمل فهي وإن كان مثلا الصغير لكن المضروض بها نظل لا يتحم من هذا والمريض الشطنة الشيخ الكبير الشطنة المريض ساقط بمرضه الذي بمجرد أن يضرب يموت قالوا إن الغالب موته بهذا الطرف وحين إذن الآلة صغيرة لكن وجد في الشخص وصف يقتضي سيرورة القتل عن لأنه يعلم أن مثل هذا لا يتحمل والشيخ كبير لا يحتاج أن يضع على مضاضح الأمر أما مثله بأقل شيء يموت فقومه يقدم على غرصها في شابا قوي جنك ليس كغرصها في شيخ كبير أو مريض أو غرصها في إنسان قوي لكن في مقتل ففصل العلماء رحمه الله والأئمة في المحدد بين أن يكون جارحاً يزهق غالباً مثل السكاتي ونحن وبين يكون جارحاً لا يزهق غالباً ففرقوا فيه بين الشخص الذي يتحمل والشخص الذي لا يتحمل والمطعن القاتل والمطعن غير القاتل هذا بالنسبة لقولي أن يجرحه بما له مور في البدن نعم. او يضربه بحجر سبير ونفوه أو يضربه بحجر كبير هذا النوع الثاني أن يكون القتل بغير المحدد وهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمه الله وهي التي يسمونها القتل بالمثقل القتل بالمثقل له صور منها أن يأخذ حجرا كبيرا ويضرب به رأس المقتور ومثل أن يأخذ رأس المقتور بين حجرين ويرضه فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الحجر تارثا يجب القصاص وتارثا لا يجب القصاص فهما وجدنا الشريعة تفرق بين الحجر وجدنا ان الحجر مختلف مختلفا فتارثا يكون قاتلا نثره غالبا وتارثا لا يكون نثره يقفل غالبا ففرقنا بتفريق النقل والعقل ومن هنا الدليل على ان الحجر يقتل حبيث أرسل الصحيحين أن امرأة من الزارية من الأنصار وجدت مقتولة بين حجرين قد رض رأسها بين حجرين وأدركوها في آخر رمق من حياتها وقيل لها من فعلت بك هذا؟ ما تستطيع تتكلم؟ فلان فلان وذكروا اليهودي لأن اليهودي هذا كان يتوعدها يتوعد هذه الزارية فأشارت برأسها أن يعني هو الذي قتلني الحديث الصحيحين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهود فأتي به فأقر واعترف أنه قتلها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وفعل به مثل ما فعل الجارية ومن هنا أخذ عليا من يهود له دنة ودمه محرف الأصبى من دني لأن له أمام الله ورسوله معاهد له الله ورسوله مع ذلك لا يستفع ذمه إلا بحق فلما كان قتله موجداً وللا نكراً لو كان القتل من باب آخر ما فعل نفس الفعل عليه الصلاة فلما فعل به نفس الفعل علمنا أن قتل المثقل يوجد قصاصه أن القتل عند لا يخطف مجاله ان للخمافية وغيرهم عندهم تفصيح لهذه النسلة وفقيح مذهب الجمهور أن المثقل غير المحدد يقتل كما يقتل المحدد ويجب القصاص والحكم بقتل العند كما يوجبه المحدد فلما قضى عليه الصلاه هنا قضى أن الحجر يقتل وانه يجب القصاص والقتل جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عاصم الذي تقدم كان اشاره الى في قتيله شبه العند قتيل الصوت والاصا والحجر جاءت من الاذل 40 منها في بطون هؤلاءها هنا افصل القصاص قال قتيل شبه العمد وأوجب الديع ولم يوجب خفاظا وقال والحجر فنفهمنا نظرنا فوجبنا الحجر يختلف وخذها قاعدة إذا وجدت السنة الختاب السنة أو الشر يخكم على شيء ويخالص الحكم ووجدت الشيء المحكوم عليه مختلف الصفات فعلم أن الاختلاف السبب واختلاف الصفات فإن الله قد جعل لكل شيء قدرها ومن هنا إذا كان القتل بغير المحدد في خلاف بين العلم بعض العلم يقول أنا لا أقتل بغير المحدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل يشد عن قتيل الصوت والعصى والحزر فجعله شدها عنده ولم يجعله قفاصاً وعنده ولكن الصحيح تصريب لثبت السنة عن نبي صلى الله عليه وسلم بكون غير المحدد يوجب القفاص إذا ثبت أن غير المحدد يجب القفاص فهذا ما يسمى بالمثقل المثقل إن أن يكون مثله يتحكم فيه بالرمي مثل الحجر فإذا كان منا يرم مثل مثل الحجر فيشترض أن يكون كبيرا وأن إذا كان صغيرا فإنه فيه التفصيل الذي تقدل إن كان صغيرا وضربه بمقتل قتل به وصار قوابا هذا الصحيح ما قال العلم رحمه الله كما ذكرنا في المحدد مثل الآن عندنا النبى الموجود لو أنه حدد في ضربه مكان مقتل ورمى النبجان بقوة فالغالب أنه يقتل أو كان المضروض لا يتحمل الضرب غالباً أنه يهلكه فضربه على وده يزهق فحين إذن هذا المثقل والحجر إن كان كبيراً فلا إشفال لأن النبج السلم به وقتل وإن كان صغيرا في مقتل قتل به أو كان مقتوب الذي ضرب ضعيفا لا يتحمل او كرر الضرب بالمثقل الصغير فإنه يصير في قوة الكبير فالنظر في العرف وأهل الخبرة الأطباء او أهل الخبرة يقولون الغالب إن هذا الشيء لو كرر مرتين او ثلاثة جاء الشهود وشهدوا أنه كرر الضرب عليه بهذا ثلاثة مرات أربع مرات فما فنقول نسأل أهل الخبرة قال أهل الخبرة إنه يقتل فحين يكون قتل عندي الخلاصة أن المثقل او غير المحدد إن كان كبيرا قتل يقتل غالبا مثله قتل به مثل الحجر الكبير وإن كان دون ذلك خص في فإن كان في غير مقتل خطأ لا يجد قصاصا وإن كان في مقتل فإنه يوجد في القصص. هذا غير المحدد طبعا له الصورة قلنا أن يكون متحكم في هذا الحجر الصورة الثانية أن يكون المثقل يدفع مثل الجدار يكون جالس الشخص تحته فيرمي عليه فيفقط الجدار عليه فيقتله فالجدار مثل يقتل غالدا لكن احتاج إلى ترسيل هل كان المقتول يعلم أو لا يعلم هل يستطيع الفرار أو لا يستطيع الفرار احتاج ليش إلى ترسيل ونظر فإن كان المقتول قل له الجدار سيفخط عليه فلا يدفع الجدار تجلس فإنه قد قصر بشغل نفسه وأهمل في دفع الضرب عنها لكن إذا كان أنكمة أو كان التنبيه في وقت إذا لم يمكن او كان التنبيه في وقت لا يمكن معه قام لدى الانفرار أو كان على حالة لا يمكنه معه انفرار فحينئذ يكون القتل قتل عمد فإذا زهقت مؤروفه بإسقاط الجتال عليه فإنه يعتبر قتل عمد يوجد القصص نعم أو يلقي عليه حائطا او يلقي عليه حائطا فمصنف انظروا كيف دقة العلماء رحمه الله بجاء بالنسبة ثم غير المحدد ثم غير المحدد قسم ولا قسيون ما جاء بالحائط قبل الحجر لأن الحائط أكبر من الحجر ولكن الحائط في المباشرة, والتحك... الحجر في المباشرة. والتحكم أسبق من الحائط وذلك القتل به أقوى من القتل بالحائط وأغلب وقوعا يعني بين الناس من الحائط وهذه طبعا كل من دقة العلماء رحمه الله وكثيبهم للأفكار ومرأة بالتسلسل المنطقي فيها المعنى أو يلقيه من شاهق هنا بدأ أن يصنف بشيء يسمى طبعاً بالقتل بالسببية من هنا يبدأ القتل بعيش بالسببية انتهى القتل المباشر ألقاه من شاهق هذا يسمى الإلقاء في المهلكة الإلقاء في المهلكة أن يلقيه من شاهق من جبل من عمارة كبيرة كما من طيارة من علو في طيارة اغيرها يلقيه على سبع يلقيه على جريبة يلقيه على بحر مبتي يلقيه في دركة يلقيه في مكان ماء أسيد قاتل هذه كلها يعني يقتل بالسببية ويحتاج الى الضواغة إن شاء الله سنتحرر بها ونبينها إن شاء الله النجسة القادمة أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ واجزة لكم المسومة والعجر فضيلة الشيخ يقول السائل العلماء الذين لا يطرون لشبه العمل لماذا يجيبون على حديث السمن وكذا حديث الصحيح عن المرأة التي رمت براتها بعمود فسطات وقتلتها أثابت الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه ومن ولاه إما بعد فمن أسلاب اختلاف العلماء والمسائل الاختلاف في ثبوت النص فمثال الظاهرية لما لم يقولوا بشدة العمد قالوا إن الله عز وجل ذكر العمد والخطأ في القرآن والحديث لا مصحبه وبناء على ذلك تبقوا على الأصل قالوا عندنا عنج وعندنا خطأ ولا يثلتون قصيما ثالثا وهكذا من يوافقهم من المالكية وغيرهم رحمة الله عن الجميع يرون أن الأصل بالكتاب العمد والخطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدة قال هذا القسم الأول وقال وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ هذا القسم الثاني قالوا ذكر الله القسم الثالثة وأما بالنسبة للجنهور فقالوا إن السنة قد صحت لتقوة هذا القسم الثالث والسنة تأتي بجيابة عن القرآن وبناء على ذلك نفلت ما أثبت أمه صلى وصحت به السنة عن عليه الصلاة والسلام وأما حديث المرأة التي رمت أخرى بحجر فألقت ما في بطرها فهذا طبعا أجيد عنه القصة المرأتين التي اقتتلتها طبعا أول شيء هذا ليس قتل عمد هذا ليس بقتل عمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بحجر ولم يقتل بحجر فجذبنا لأن الحجر الذي قتل به في قصة المرأتين والمسلمتين ليس فالحجر الذي قتل به إلا هدي الجاريع وإلا في التناقض للشريعة والشريعة منزهة عن التناقض وفعلاً واقع بهذا فإنه عند الخصومة تعرض أن المرأة فلما ترضي بحجر يعني لاحظ أن رمي الحجر تسبب في سقوط الجنين وسقوط الجنين تسبب في موت المرأة فالموت لا يجب الحجر نفسه ينتبه لهذا هذا الاستلحاق يعني الحجر أفطط الجميل سعود ابن الله سلم فيه الوليدة اللي هو ضمان الجميل ولما كان هذا الإسقاط جاء بالحجر ومثله غالبا لا لكنه الإسقاط ليس بقتل الإسقاط نفسه ليس بقتل ومن هنا لما رمتها بالحجر لم تقصد إسقاط جميلها ولم تقصد قتلها يعني مختصمتها ما قفل إلى القصد غير موجود حتى ما قلنا عنه وأيضا الإسقار غير مقصود حتى نقلنا أيضا عنه فمن هنا أوجد من الناس صلى الله عليه وسلم فيها الدية وقضى بالدية على العاقلة والدليل على أن هذا القتل ليس في عنه عدم وجود القصاص أن الناس صلى الله عليه وسلم لم يخكم فيه بالقصاص وثانيا كما صرح الراوي وهو عبد الله بن عامل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها جدية المرأة على عاقلتها والعاقلة كما سيتم إن شاء الله لباب الدنات لا تحمل العمد يعني شخص جاء وقتل شخص عن بم العياذ بالله جماعته وقبيلته لو قام لها أولياء المقصول نريد البيان ما نقول لجماعة وقبيلة أن يساعدوه لأنه لو ساعدوا يعانوا وعين على ششك الدماء لباق الفلقات العمد لا يعان لأصل قتل العمد لا يُعام بالعاقلة بفكم العاقلة له فرضية وإنزامية شرعا قضى بديتها على العاقلة العاقلة والقبيلة والجماعة لا تحمل العمد بمعنى أن القاضي لا يُلزمها بدفع دية العمد وإنما يُلزمها في الخطأ وبنان على في غير العمد ومن ذلك الخطأ الذي معناه فقضى النسوس سلم بديتها على عاقلة فإنما قضى عليه السلام بديتها على العاقلة أدركنا أن القتل خطأ وليس لعنده أشابه صلى الله صبيلة الشيخ إذا كان القتل قتل عندي ولكن القاتل إذعى خلاف ذلك وقال لن أقصد قتله وذكر أمر خلاف القصد فنل شكر طبعا القتل عندي في اقرار من القاتل وفي دلالة ظاهر شخص ما شاء الله أخذ من جواب على راس المقتول وضربه وقتل على ما قصد قتله ان ان اقصد ان اقتله هل يصدق في هذا هل يسمى دلاله الظاهر وهذا يعني دائما من هذا الذي يعني يحتاج المقام الان دائم اليفقه في المسائل الشرعيه دلاله الظاهر انها مساله التبديع انما التبديع ان الشخص يداوم على شيء يقول انه نقص من شرع الله فيقول له مداومتك يقول له مداومتك الظاهر هذه المداومة تدل على أنك تقصد تعتقد في هذا الشيء لكن هذه ما يحكم بها كل أحد وإنه ما يحكم بها العلماء الراسخون الذين يستطيعون أن يعرفوا متى يحكم بالظاهر ويلغى القصد ومتى يلغى الظاهر ويلتفت إلى القصد ومتى يلزم الأمراض اجتماع الظاهر والذاتن وهذه مسائل من أدق المسائل ومن أعظفها عند أهل علم رحمة الله عليهم وهنا في هذه المسألة طبعا إذا كان الظاهر في هناك بساطة نجلس وهناك دلائل قرائم احتفت وذلت على أنه يريد قتل العند والعدوان سبق التهديد الكلام الذي يقيل شخص جاء وقال ورا حقتلك وجاء وضربوا بشيء طبعا هناك الأشياء القاتلة ما يقال له فيها قصد جا وضع الحبل على رقبته وخنقه قال الله انا ما قصد قتله نقول هذا الشيء يقتل غالبا وكناك تقول ما قصد قتله هذا ما يعني ما نقبل منك لأن الدنامة الظاهر واضحة عن أنك تريد من هذا قتله إذا طوحه مثلا صب عليه الوقوب في ما أشعر في النار قال الله ما قصد قتله قصدت الصقبل في عذب من هذا لو فتح هذا الباب ذاهدت دناء الناس لفجة ما قصوا طلقته بقول فجتي وقول ما قصوا طلقته بالسريعة لا تلتحك إلى مزارهم وهذا الذي يجعلنا نقول أن يجرحه بما نهومور فدناءات الظاهر ودناءات الأحوال معتبرة وقتل العمد لغض فيه من نظر في هذه الأمور وليس هناك يعني شرع دق من شريعة الله عز وجل وحكم الشريعة الإسلامية في ضبط الأمور ولن تجد أحكم ولا أسلم من هذه الظوابط المستنبطة من أصول الشريعة لكتاب الله وسنة منه وسلم ولذلك وقفت القوامين الرضعية وما يسمون التسريعات والنظم المعاصرة والسابقة عاجزة أمان هذه العظمة التي جعلها الله عز وجل كمالا وجمالا وجلالا لشرعه الذي أخطر في مختم تنجيله أنه تمت كلماته في صدقا وعجلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله تعالى عنه. صبيلة الشيخ يقول السائل أشكر عليك كثريك بين البني والمعاهد والمستأمن والحربي كثابة الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن وآله أما بعد أهل الذنة هم طبعاً أهل الكتاب وتختص الذنة بهم هم الذين لهم أصل من دين السماوي فلا تكون الذنة للمشيتين ولا تكون للوثنيين هذا الحل إجمع دون علماء رحمه الله وهذا النوع من الكفار نظراً لأنه أصل من دين السماوي إذا فتح المسلمون بلادهم إذا أرادوا المسلم غزوهم المسلمون خيروهم بين الإسلام او دفع الجزية ويقضروا على ما عليه يقوموا في ديارهم تحت حكم المسلمين وعمانهم وبين القتال فإذا اختاروا الإسلام فلا إشكال وصارت الدار دار اسلام إذا اختاروا دفع الجزية وأن يكونوا تحت حكم المسلمين وعمان المسلمين فهم أهل ذنة الله ورسوله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذنة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم كما في الصحيث من قديث العليا رضي الله عنه فهذه الذنة لا تخفر وقد تقدمت معنا في نسائل أحكام أهل الذنة تضيئنا أحكام الشرع ونصوص اتكاب السنة وهذه السلطة الصالحة في, الصال في معامرة أهل الذنة وأما بالنسبة للنوع الثاني وهم ان المستعمن المستعمن هو الشخص الكاذب الذي يكون حربيا ولكن جاء عنده رساله او يريد ان يدخل بلا ذم لغرض ما ايا باذن من ولي المسلمين او مثلا اثناء الحرب دخل اراد ان يدخل موضع المسلمين باذن باذن له بالدخول هذا مستعمن صار يضلق كان الرسول الرسل اللي كانت تاتي في ايام قتال الصحابه ضد الروم والفرس كانت تاتي رسل الفرس يؤمنون حتى يصلون الى المسلمين ويرون ماذا عندهم هؤلاء مستأمنون انام يكون يعني في هدوء بي لقاء ولاشخاص من المسلمين هذا المستأمن وقد يكون الشخص يستأمن وتقام عليه الفجة فيصنع كلام الله فإذا سمع كلام الله يبلغ مأمنه يعني يرد إلى الموضع الذي يكون فيه آمنا ثم ينتهي أمام المسلمين الذمي ما تغفر ذنته إلا إذا نقض العهد كما وقع من بني النظير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بني قريبة لما أخلفوا وغدروا بني صلى وسلم ابن القريضة في يوم الخندق وكذلك ابن النظير في مسألة الحضرمي الشاهد أن المستأمن والذن له أمان الله وذنة الله ورسوله لا يجوز الاعتداء عليه لا الحق ولا يقتضي أنهم يعاملون معاملة شرعية مخصوصة ومحددان مثلا مستأمن تقام عليه الحجة يسمع كلام الله عز وجل وإن أحدا من المشركين استجارك فأدف حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فجعله أمان الله ورسوله عنه الصلاة فهذه كلها يعني دواب أحوال مختلفة تختلف بحسب الظروف تارث ان تكون جماعة وطائفة وأمة مثل الزمة لو أننا دينة كاملة دخلت في أمان امرأة من النسلمين وجب أمانها ولذلك جاءت الأم هاني إلى رسول الله عليه وسلم واشتكت إليه أن علي رضا الله يريد أن يقتل ابن عم لها في يوم الفتح والنبي عليه وسلم يغتثل فقال, قال أم أم هاني فقال مرحبا بأم هاني فقالت يا رسول الله إن ابن عم قد أمنته وجاء ابن عمه علي هدي وذكر عن انه قاتل فقال عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام عالي صلى الله عليه وسلم وجاء القلت في حديثه الصحيح لجنه المسلمين واحدة ويسعى بها ادناهم وهم حرب على من حوام المقصود ان هذا الامان معطى يعطى قد امن المدينه كلها ب رجل واحد من المسلمين يدخلون في امانه هذا كان معروف في ازمنه المسلمين هذا يصنع المستأمن يكون شخص واحدا تكون طائفا مجموعة حتى تقام عليها الفجة وتبلغ المأمن الله تعالى وسلم أفضل الله صبيلة الشيخ ما الدليل على وجود المضمضة والاستنشاق في الغسل وعدم وجوده ما في الوضوء أشارك فيه بالنسبة للمعاهد المعاهد طبعا عهود تقع بين المسلمين والكفار خاصة في أحوال الحرب تارة تكون بالهدنة وتارة يكون بينهم عهد مدة معينة كما وقع بين مرسوس وقريش في أشهر محدودة فهذه لا يجز فيها القتال ما دام هناك بين المسلمين و بين الكفار عهد فيجب الإمساك عنهم وعدم تعرضهم حتى ينتهي تنتهي المدة إلا إلى خشية منهم النقض وخشية منهم الخيالة فاندد إليهم وإما تخافن من قوم خيالة فاندد إليهم على سواء ما ينقض العهد الذي بين المسلم بين الكاثر إلا بشروط وضوابط ولذلك جاء حزيفة بلينار رضي الله عنه عن معنا لما جاء يوم بدر أخذوه المسركين قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه عهد لا يقاتل عنه بذلك اليوم فلما جاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فقال أصحابه قاتل معنا فقال رضا سلم بل لهم ونستعين الله عليهم ما نقضى العهد ولذلك العهد أمره عظيم حتى مع الكافر فكيف إذا عهد مسلم أو كان بينك وبين مسلم آد في العمر أشد وعمر فالعهد لا ينقض العهود هذه التي تقع بين مسلمين الكفار تفترم وطبعا إذا كانت عن طريق ولي الأمر له النظر في مصلحة المسلمين وهو مؤتمن عليها لا يجزل بأحداً يتخطى هذا الحد او يحاول أن يخفر ذنة النشمين وذنة ولااتهم هذا طبعاً يتحمل فيه المسؤولية العظيمة وذلك قتل المعاهد امره عظيم لأن هذا يفي إلى الإسلام إساءة عظيمة نشاء الله سلامك والعافية ويتحمل الإسلام سياوزه إذا كان كل الله عز وجل حرم على نبيه أن ننقذ العهد مع الكفار وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم وخاطبوا بذلك ما لم الكافر من عاهد على بين من أمره وإنا تخافل من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء لن يأتي إلا في وضح نهار وأمور مكشوفة لأن الله عز وجل ينصر الحق وأهله فعلى كل حال هذا الأصل أما بالنسبة السؤال الثالث والذي يتعلم أنه هو القليل على وجوب المضمضة في الغسل وعدم وجوبهنا في المضمدة ستعلق بالشم والاستشاق يتعلق بالآن وهناك طهارتان طهارة صغرى الوضوء وطهارة كبرى هي الغسل وجدنا في الوضوء في الطهارة الصغرى فرض الله عز وجل أربعة سرائر يا أيها الذين آمنوا إلا قمشوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أربعة فرائف. ولما جاء العربي يسألوا رسول الله عليه وسلم كيف يتوضأ قال له توضأ كما أمرك الله فعلمنا أن المضمضة والاستنشاق ليست من فرائز الوضوح لأنه قال له توضأ كما أمرك الله وعلمنا أنها من النوافل والفضل وليست من الواجبات والفرض وأما في الغسل فوجدنا أن الشرع أمر بغسل ظاهر البدن كل شيء من ظاهر البدن يجب إفاظة وتعليم بالماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي طهروا أبدانكم وفضل ذلك عليه الصلاة والسلام حديث من سلامك الصحيحين إنما يكفيك أن تحدي على رأسك ثلاث حجة سمة في غين الماء على غسدك وهذا يدل على أن ظاهر الجسد لا بد من غسله فوقفنا هل الفم والأنف من ظاهر الجسد ولا من باطن الجسد هذا سؤال ان كان من ظاهر الجسد فهو يد التي يجب غسلها في الغسل من الجنادة وإن كان من ظاهر الجسد وجب تعميمه بما كما يعمل لقلع سفن كبير من الله على جسدي فوجدنا الشريعة جعلة الفن والأنف من ظاهر لا من باطن والدليل على ذلك ان الصائمة لو وضع الطعام في فنه لم يفتر فدل على أنه من ظاهر البدن وليس من راطنه وبناء على ذلك لما وجدنا الشر حكم بأن الفن والأنف من ظاهر البدن وليس من باطنه قلنا يجب تجب المضمضة والإسنشاق في الغسل ولا يجب واحد منهما في الوبو وهذا بتفريق الشرق وبناء على ذلك يمتفك في الغسل إلى الظاهر والفن والأمس من الظاهر ويمتفك في الوضوء إلى ما سمى الله عز وجل من الأعضاء ولذلك لو أن شخصاً وبدناءاً لا يكفي إلا الأربعة الأعضاء في الوضوء لم يصل إلى التغنم لأنه يستطيع أن يغسل ومنفح الفرائذ التي أمر الله بغسلها ومن شعب الله تعالى عالمه أتذركم الله فضيلة بالشريط يقول السائل بعد دفن الميث وعند القبر يقف بعض أقاربه وينادي في الناس أنه إذا كان لأحد في دمة الميث شيء من البيون فأني أتحملها عنه هل لهذا الفعل أصمي شرعي بهذه السفة أسنبك الله هو ثابت أنه رضو سلم أنه كان إذا أثي بالصحابي عليه دين سأل هل ترك وفاء أو لا فإن ترك وفاء يعني عند بيت أو عنده دوار يمكن بيع أو صداد بينه صلى عليه عليه الصلاة والسلام وإن لم يترك وفاءاً قال صلوا على صاحبكم ففل الصديق عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل فقال أهل عليه بين قالوا نعم فقال هل ترك وفاءاً قالوا لا قال صلوا على صاحبكم وهذا من ذلك التغييب والزجر للناس عن التساهم في الحقوق فلما قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتابة هما علي يا رسول الله نروا كيف يعني تراحموا الصحابة رضو الله عليهم محبة بعض من بعض وأن أخوة الإسلام تبقى حتى بعد الموت ما هي أخوة مجاملة ولا هي أخوة مصالح ولا هي أخوة محدودة مؤقتة ولكنها تبقى حتى بعد الموت ولذلك ربنا اغفر لنا ولإخوان من الذين تبقونا في الإيمان وتجد المؤمن يترحم على أخي المؤمن ويصل إلى برية فالشاهد المقامهم عليها يا رسول الله لأن المقامهم عليها يا رسول الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام فدل على مشروعية تحمل الدين عن المنجد وإذا كان هذا من أبي قتاب وهو غريب فلا أن يكون من القريب من داب أولى وأحرار ولكن بالنسبة بعد الدفن قد ننظر إذا كان الشخص إذا كان الشخص لا يتيسر له الاتصال بورماء النيل واصحاب الشقوق وسهل اجتماعهم في عند الدفن فقال هذه الكلمة لاجل أن يعلم الناس هذا لا بد من في بعض القرى يصل فيها الاتصال يصل فيها فيؤلم الناس حتى بعضهم بعضا لانه يصل بمن الناس اخبارهم ان لا يتيسر ان يؤخر ذلك او حتى اذا المفروض ان يبادر بذلك بعد وفاته يعني إذا توفي يبادل الاتصال بأصحاب الفقوق ومعرفة من الذي له لن أصلا ما يجوز التصرف في المال إلا بعد قضاء الدم بالورطة وعطاء فقوقهم إلا بعد فداد الديون فالمقصود أنه لا داعي الناس عند القبر ويتكمن عند القبر هناك امر مهم في الدم ينبغي أن نعلمه وهو أن السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت حدم شغل الناس أما هو أهم وبعد دفن الميت هناك هناك أمران هامة الأمر الأول اتعابك بهذا الميت الذي سبقك وأنك ستصير إلى من صار إليه وتنقلب إلى من طلب إليه فتتعب وتعتبر وأنت ترى بأم عين ليس هناك وقت أبلغ في الاتعاب والاعتبار من شاءة إنزال الميت ولحظه وقبره ودفنه والفراغ من ذلك هذه من, من أعظم الشاعات التي أعظم عذرة ترى أقرب الناس منه وهو ولدك هو الذي ينزله إلى القبر وهو الذي يسلمه إلى اللحد وهو الذي يخذك القبر عليه وهو الذي يهيل الطراب عليه فإذا رأى الإنسان ذلك انكسر قلبه وخشع جعاده لأنه سيعلم أن أقرب الناس منه سيتولى أمر فراغي من هذه الدين وهذا من أبلغ ما يكون عذرة ولذلك ما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر انتده شديث البراع أنه جلس ينتظر الأنصار يحفر له قبره ما وعظ وهم والصحابة وقوف على القبر بمعنى أنهم انظرون إليه كان ورد عن كلمتهم أي إخوان لمثل هذا فاعدوا لكن موعظة خاصة لكن بنفس بهذا ربطاً نوعظ بنفس الحال ربطاً بنفس الحال لأن الحال يكفي موعظة تشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه هذا ثم الأمر الثاني جعله متصل من دميه فقال عليه الصلاة والسلام افتغفروا لأخيكم اسألوا له التذبيت فإنهم آنى. الآن يشأل فنبي يأتي بعد الدفن المباشرة دائما يوصل الناس على الخطبة لنبهوهم على هذه السنة حتى تحية السنة وتموت الأمور المخالفة لها أن بعد الدفن مباشراً ميت أحفظ ما يكون إلى الاستغفار وإلى التغفر. ثم هذا الاستغفار ربط كل شخص بنفسه وليدي واحد يقول اللهم نغفر لأخينا آمين اللهم نتبع لأخينا لا لأن إذا ارتبطوا ليس كل شخص نفسي يستغفر إن هذا أبلغ ما يكون وأصدق ما استغفروا لأخيكم كان بلين كان يقول اللهم نغفر لفنان ويقول الصحابة آمين لكنه قال استغفروا لأخيكم له التثبيت فإنه الآن يسأل وهذا يدل على أن الأمر مرتبط للشخص نفسه فإذا تركت الإنسان لوحدي هو الذي ينظر وهو الذي يدعو وهو الذي خرج من القبر بموطبة كامة كاملة في لكن إذا شغل بغيره هو الذي يدعو له وهو الذي يختار كلماته ولربما لا يفهم الثاني نفسه وإلا ما يقال له السماء استغفر لأخيك واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل فإذا وقف ولو كان جاهلا ولو كان لأول مرة يدخل القبر فسمعنا أن يذكروا بالسنة كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه يتقوم استغذروا لأخذ مسل التكليل فإنه الآن يسعب اتعر واعتبر وكان ذلك أبلغ ما يكون فما أطيبها من سنة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ما فرك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا بفضل الله إليه فنسأل الله العظيم أن يبقيه عنا خير ما جزى نبيه عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى نوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين